بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته واهنا على على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 كل مقتال فقور وقصد في مشيك واغضب من صوته إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْفَرَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَأَسْفَرَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى غَيْرُ عِلْمٍ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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الر...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 يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها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 لا سنا وكبرنا فأضلون السبيل ربنا آتين ضعفين من العذاب والعنم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدموا سافر واه الله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما إنا عرضنا اللمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أَن يَحْمِلْنَهَا, يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان